موقع رياض القرآن يقدم يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان السماء رفعها ووضع الميزان ألا تقضوا في الميزان هو أقيم الوزن بالقسط ولا تخزر الميزان هو الأرض وضعها للأنام فيها فاكرون حربوا العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبا رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقين كذبان يخرج منهما اللؤلؤ الموجان فبأي آلاء ربكما تكذبان له الجوارم شات في البحر كلعنام فبأي آلاء ربكما كذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من وجهك والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذب. يسأله في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان